الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اعلم أن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأمراض القلبية والبدنية وأمراض الدنيا والآخرة إلى أن قال فما من مرضٍ من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم عليهم, عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ايها ناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء للما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء, فيه شفاء فيه شفاء فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالين إلا خسارة وإذا مرّت فهو, يشفين وإذا مرقت فهو يشفين فهو يشفين، فهو يشفين، وإذا مرّت فهو يشفين، وإذا مرّت فهو يشفين. ولو جعلناه قرآنا أعجنيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجنيا وعربي قل هو للذين آمنوا هدوء وشفاء قل هو للذين آمنوا هدوء وشفاء هدوء وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلها رونت تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وله ما سكن في الليل ونهار وله ما سكن وله ما سكن في الليل ونهار وله ما سكن في الليل ونهار وله ما سكن في الليل ونهار وله ما سكن وله ما سكن وَلَهُ وله ماسكًا في الليل والنهار وهو السميع العليم فارق الإصلاح وجعل, وجعل, وجعل الليل سكنًا وجعل الليل سكنًا وجعل الليل سكنًا وجعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسّانا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن ليسكن إليها ثم أنزل الله سكينته ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين ثمّ أنزل الله سكينته ثمّ أنزل الله سكينته على الرسولين وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين إلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أخرجوا الذين كثروا ثاني يثنيل إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته علمه وأيده بجنود لم تروها وجعل كريمة الذين كفروا السفلا وكريمة الله هي العليا والله عزيز حكيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا سكنا سكنا سكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الضل ولو, ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم نهارا سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه تسكنون فيه تسكنون فيه أ فلا تعصون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه وليتبتغوا من فضله ولاعلك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 إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَطْلُبَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ يُسْكِنِ الرِّيحَ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَطْلُبَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ والذي أنزل أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والذي أنزل مع إيمانهم. ليزداد إيمانهم مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وأثابهم فَتْحًا قَرِيبًا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, فإني قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه فصرف عنه كيدهم فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فاستجبنا له, فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله ونجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرم العظيم فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرم العظيم وأيوب إذن هذا ربه وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وَأَن أرحم الراحمين وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, وأنت أرحم الراحمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رَحْمَةً من عندنا, رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين وذنون إذ ذهبوا عابدا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك فناذاف ظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك فناذاف ظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الطالين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجئناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وكذلك ننج المؤمنين وكذلك ننج المؤمنين, المؤمنين. وقال ربكم دعوني وقال ربكم دعوني أستجب لكم. أستجب لكم أستجل لكم وقال ربكم ادعوني أستجل لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون فلن يعمل مجيبون أما يجيب المضطر إذا دعاه أَمَّن أم يُجِيبُ الْمُطْلَرَ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُطْلَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوَأَجَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَبْرَ أَإِلَهُمْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ فَلَا فلا كاشف له إلا هو وإي يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإي يمسك بخير وإي يمسك بخير فهو على كل شيء قدير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 يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده يصيب يشاء مِنْ عباده وهو الغفور الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا قل الله قل أثرةئم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضر هل هن كشفات ضر هل هن كشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته او ارادني برحمته هل هم ممسكات رحمته هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله, قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ان من نجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمَنُوا وليس بضارهم شَيْئًا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لي قلبي قال بلا ولكن ليقم إن قلبي ليقم إن قلبي ليقم قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبر من جزءا ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُوكَ سَعْيًا وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلِيُطْمَئِنَّ قُلُوبَكُمْ به وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا, وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ مَنْ كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان, وقلبه مطمئن بالإيمان قل لو كان في الأرض ملائكتو يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين قل لو كان في الأرض ملائكتو يمشون مطمئنين لا نزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول فمَن يُردِّ الله أَيُّهَدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام. قال رب شرح لي صدري. قال رب إشرح لي قال رب إشرح لي قال رب إشرح لي صدري أمري ويسر أمري ويسر لي أمري. ويسر لي أمري, ويسر لي أمري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي, يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع يسرا ان مع العسر يسرى ان العسر يسرى ان العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من فلا يكن في صدرك حرج من فلا يكون في صدرك حرج منه فَلَا يكون فِي صدرك حرج منه لذن ذربي وذكرى للمؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بِمَا يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والذين تبوا وداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون فِي صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. و على أنفسهم ولو كان بهم خصوصة ومن يقشح على نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يقشح على نفسه فأولئك هم المفلحون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكف الله المؤمنين القتال وكف اللَّهُ المؤمنين القتال وكف الله, اللَّهُ المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً أليس الله بكافٍ عبده أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يضل الله ومن يضل الله فما له من هاد وقل رب أنزلني منزل مباركا منزل مباركا منزل مباركا وقل رب أنزلني منزل مباركا وأنت خير المنزلين, وأنت خير المنزلين وان تخير المنزلين قل يا نار كوني بردا وسلاما قل يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا وَسَلَامًا وَسَلَامًا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ كل ما أوقدنا رل الحرب الله أطفأه الله أطفأه الله كل ما أوقدنا را كل ما أوقدنا رل الحرب الله أطفأه الله أطفأه الله أطفأه الله, أطفأها الله, أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادوا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادوا والله لا يحب المفسدين. وذكر عبدنا أيوب إذ نادى عبده وَذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْقِضْ برجلك هَذَا بَارِدٌ هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولئك الألباب الله لطيف, الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إلى نوحه اهبط بسلام اهبط بسلام قيل يا نوحه اهبط بسلام منا وبركاته بسلام منا وبركاته بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ, أدخلوها بسلام آمنين. سلامون قاولا من الرب الرحيم سلامون قاولا من الرب الرحيم سلامون قاولا من الرب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس اللهم يا ذا الحمد والثنا يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الجود والنعمى يا ذا الفضل والآلاء يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا واسع المغفرة يا باسق اليدين بالرحمة يا ذا النعمة السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوبة يا موفي العهد يا عالم السر يا من خلق فسوى يا من هو قدر فهدى يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوى يا من هو ينقذ الغرقى يا من هو ينجي الهلكا يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أعظم من كل عظيم يا أعز من كل عزيز يا أرحم من كل رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم يا من عطاؤك شريف وفعلك لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك اللهم اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انزل الشفاء وارفع كل الداء اللهم داوينا بدواك واشفنا بشفاك واحذر عنا أذاك اللهم اجعل القرآن لنا شفاء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فابرأ اللهم رب إبراهيم وإسحاق وإسرايل فاطير السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحقو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدينا لما يختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى